وَجَعَلناهم جُذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتئ يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أَن 117. فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 118. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هذا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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار قوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا جعلناهم الأخسرين ونجينه ونوطا إلى الأرض التي باركنا في جال العالمين ووَهَبْنَا دَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ جَعَلَ اللَّهُ